يقول بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان أمامه ا ليفجر يسأل ل يريد يوم ي ا فإذا برق البصر م برق خ س ف ا ق م وجمع ر الانسان ش م س و ل يقول ل ق م ر ا إ يومئذ أ ي ن المفر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر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 ثم إ ن علينا بيانه كلا بد تحبون العاجله وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناظره إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا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 أ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي